جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَيْتَ مِن مَّنْعٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا سَمِعُوا لَهَا تغيظاً وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قُلْ أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءا كانت لهم جزاءا ام مصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين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 أمَا تَسَطيعونَ صَرْفَ وَلَا نَصْرَ وَمَي يَظْل كُّذِقُهُ عَذَابًا كَبير وَمَا أأَغْسَلنا قَبلَكَ منِن المُررسَلينَ إِللاا إِهُم لا يَأكُونَ الطَّعام إِلاا إهُم لا يَأُّونَ الطانَ وََمشونَ في الأسو وَجَعللن بَعبَكُمْ مِبَعضِ فِتْنَ أَتَصْبرِرين وَكَانَ رَبّكَ فَصير وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّقَوْا عُتُوًّا كَثِيرًا يَوْمَ يَعْلَمُ الْمَلَأُ كَتَل بُشْرومَئِذ للمُجرين لا مشر يَمئِذ للِمُجرمِينَ وَقولون وَيقولُونَ حِجرًا نَحجور قَدْ مَا إِلَى مَا أَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَ اللَّهُ هَبَا فَجَعَلْنَاهُ هَبَا آمناً سُوراً أَصْحَابُ الجنة يومئذ خير أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنسى للا الملك يوم اذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوم من على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت ما الرسول سفيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتا, يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ ثُلَانًا خَلِيلًا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 كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتِينكَ بَمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ نَأْبًا أُولَئِكَ شر مَتَانَا أُولَئِكَ شَرٌ مَتَانًا وَأَضْنَى سَغِي